Innehu fakr wa qadr Aqtil kayif qadr Hum haqtil kayif qadr Hum navor عبس و بسر ثم أدبر واستكبر قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا لواحة للبشر لَهاتِ الصَّطَ شَر وَماَا جَ النار إَّ مَذَائِكَ تَمَا جَعَ النَّدَتَهُ إَّ لِفِتْنَةِ اِلَّا فِتْنَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَغِيثَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ وَّذَٰلِكَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابُونَ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الذين في قلوبهم مرض وليأقول الذين في قلوبهم ذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا كَلاَ وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تذير البشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأذر كل نفس بما كسبت رهيب سَلَكَ فِى سَقَبٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصِرِّينَ وَلَمْ نَكُن طَعَامَ وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتان